السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعض أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أرب بودكاست ومعكم الأستاذ شادي السيد سلاما دي تنسي موانيا دي تشانل أرب بودكاست دميني الأستاذ شادي السيد واليوم إن شاء الله سنستمر في سلسلة التعبيرات المتشابهة dan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan di playlist ungkapan yang merib atau sama. Wa sanadrusu insyaallah hadhihi al majmu'ah min al Dan kita akan bahas insyaallah kumpulan ini. Bi hadhihi -tari, al tariqah bi tilka 'ala hadha al nahw. Tayyib hadhihi al ta'abirat sanadrusuhal ha وكلها تحمل نفس المعنى إن شاء الله كنت أبحث عن كتن إني دان سموانيا دنان أغطني سماوة وهو دنان دن شارا إني بهذه الطريقة دنان دن شارا إني بهذه الكيفية دنان دن شارا إني بتلك الصورة دنان دن شارا إني على هذا النحو دنان دن شارا إني طيب قبل أن نبدأ أريد أن أقول إن هذا تعبير سبلوم كتام مولاي سيامو بيلان إي أون أبكان يعني نحن لا نترجم كل كلمة بنفسها كيتا أكمن ترجمه كان ستيبكة سنديري لا هو معناه كامل بنفسه أرطنيا لانكاب سنديري وكذلك بعض التعبيرات يكون لها معنى آخر في سياق آخر وأيضاً، بعض الأشخاص يقولون أن هناك أرتنيا مختلفة، لكن مع عبارة مختلفة تمام أو حال مختلفة. ما سنقوله اليوم هو المناسب لهذا المعنى. يعني كتاء كان بلانغ هريني إن شاء الله. اتو ينسوي دغن أرتنيا إيمي. طيب. المثال الأول. تقول أنا أدرس بهذه الطريقة. سيبلغار دغن شرائي. أنا أدرس بتلك الصورة. سيبلغ جرد عن شرائني. أنا أدرس بهذه الكيفية. سيبلغ جرد عن شرائني. أنا أدرس على هذا النحو. سيبلغ جرد عن شرائني. طيب في مثال آخر عن بيشنتهلاين. أنا أربي أولادي بهذه الطريقة. سيمندك أنا أنا سيبلغ جرد عن شرائني. وتقول أربي أولادي بتلك الصورة. أربي أولادي بهذه الكيفية. أربي أولادي على هذا النحو طيب مثال آخر أتدرب على المحادثة بهذه الطريقة read the Kendkom în cu ik Со coldest lami على المحادثة بهذه الطريقة أتدرب على المحادثة بهذه الكيفية أتدرب على المحادثة بتلك solic الصورة eu على المحادثةь على هذا النحو والنحو هنا ليس معناه علم النحو <تصفيق> نحو دي سنة بو كان أرطني علم النحو نحن قلنا هذا تعبير كي تسبه بلانج إني أبكان تمام؟ مثال آخر وأخير شنطو لا يندن ترأخير تر جو جاء أصنع المحتوى التعليمية بهذه الطريقة سيامن بوات كونتن فندد كان لغان شرائني أصنع المحتوى التعليمية بتلك الصورة أصنع المحتوى التعليمية بتلك الكيفية أصنع المحتوى التعليمية على هذا النحو. طيب. وبذلك ننتهي من درسنا اليوم. دم بديتو كتسلسيب لجرن يهرئني. شكرا لكم على حسن الاستماع وانتظرونا في الدروس القادمة وفي أمان الله. رمكاسئة تسمن إنك أنعم بايك. دن طنغو كمدي بلا جرن دبان. دن في أمان الله.